فقاتل المسلمون الكفار من أجل إدخالهم في دين الله ما قاتلوهم من أجل المال ولا من أجل الاسترقاق ولا من أجل التصرف فيهم وإنما قاتلوهم ليعبدوا الله وحده فمن قتل من الكفار في المعركة فهو إلى النار ومن أسر من الكفار في المعركة فالإمام والقائد قائد المسلمين بالخيار فيه بين أمور منها استرقاقه ومنها أخذ الفدا منه ومنها قتله إذا كان في, مصلح في قتله مصلحة لإدخال الرعب والخوف على الكفار من أجل أن يدخلوا في دين الله لمصلحتهم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورد أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل يعني يرغمون ويجبرون على الإسلام وبإسلامهم يدخلون الجنة فإذا رأى الإمام أن من المصلحة استقاقه أصبح رقيق هو ونسله حتى يمن الله عليه بالعتق في سبب من أسباب العتق التي تكاثرت في الإسلام تشوفا إلى الحرية حتى يمن الله عليه بسبب من أسباب العتق لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية وإلى العتق هو استرقهم لما هم فيه من الكفر فمن أسلم منهم فقد رغب الإسلام في اعتاقه. فالامه قد تباع وتشترى يشتريها المرء ويشترط له كما يشترط البائع الخيار لمده ثلاثه ايام او خمسه ايام او نحو ذلك فهذه امه بيعت بالخيار المرء المشتري ينظر في اخلاقها وادابها وحسن تعاملها لكن ما يجوز له ان يقربها وهي وهو في مده الخيار ما يجوز لها ان يستمتع منها بشيء كما يستمتع السيد بامته الا بعد انتهاء مده الخيار وثبوت البيع المؤلف رحمه الله تعالى هنا يقول إن وطأ المشتري الجارية يعني في مدة الخيار فلا حد عليه ولا مهر لأنه مشتري لكن ذاك له تعلق بها لأنه في خيار لكن المشتري وطأ هذه الامه هو لا يجوز له أن يطعها لكن وطأها فما الحكم قال لا حد عليه لأنه مشتري ولا مهر عليه لها لأنها امته فإن ولدت في هذا الوط فالولد حر لأنها جارية ولدت وحملت من سيدها فولد سيدها منها حر ولا تلزمه قيمته لأنه حر ما يقال ادفع قيمة ولدك كما سيأتي في صفة أخرى يلزمها ان يشتري ولده وفي صورة أخرى يكون ولده رقيق لأنه هو الذي تعجل فوطع امه في ملك غيره فولده ليس له فالمشتري يختلف عن البايع المشتري اشترى لكن شرط الخيار فهو اذا وطئ الامه فمعناه انه رقب فيها وانتهت مدة خياره وهو مشتري هذه السلعة فوطئه حلال وولده حر وهي تصبح ام ولد. لأن أمهات الأولاد لهن أحكام لسنا حرائر ولسنا إماء رقيقات لا يبعن لأنها اعتقت نفسها بحملها من سيدها ولا تكون زوجة ترث كما يرث الزوجات وإنما هي تعتق بوفاتي سيدها ان لم يعتقها قبل هذا هذه أم ولد لأن الأرقا أصناف قن يعني رقيق كامل أم ولد تعتق بوفاة سيدها مبعض بعضه حر وبعضه رقيق مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم يدفعها لسيده مقسطه هذا يسمى مكاتب والله جل وعلا يقول فتاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فهي بالنسبة لهذه الجارية ولدها ولد لسيدها وهو حر ولا حد على السيد لأنه وطعامتها التي اشتراها ولا يلزمه مهر وتصبح هي إذا ولدت منه أم ولد ما يجوز أن يبيعها وإنما تعتق بوفاته وله أن يستبرئها ويزوجها من غيره إذا لم يكن له رغبة فيها كما سيأتي إن شاء الله في أحكام أمهات الأولاد نعم. وإن وطئ البائع فعليه المهر لأنه وطئ في غير ملك انتبه البائع يختلف لأنه باع وأعطى السلعة لمن اشتراها او اودعها عند ثقه حتى يعزم على البيع وان وطئ البائع فعليه المهر لانه وطئ عامه قد باعها فلا يجوز له لانه وطئ في غير ملك لا ليست ملكا له واما لو كانت ملكا له فله أن يطعها لأن الله جل وعلا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم لو كانت ملكه فله أن يستمتع بها متى شاء لكن هذه ليست ملكه وليست زوجه فوطئها في غير ملك فعليه المهر يدفع المهر لأنه وطي أمة لغيره نعم. وإن علم التحريم فولده رقيق لا يلحقه نسبه هذا البائع يعلم أنه باع السلع هذه الامه وأنه يحرم عليه أن يقربها لكن لما بينهما من علاقة من قبل مباحة تجرى عليها وجامعها فحملت منه فولده رقيق لأن الولد تبع أمه والأم رقيقة وهذا معتد في الوطء لأنها ليست له فولده رقيق ولا يلحقه نسبه لا يقال ولد فلان وإنما هو بمثابة كأنه ولد زنا. متى هذا؟ إذا عالم الرجل قال والله أنا أعلم أنه محرم ولا يجوز لي هذا لكن أغواني الشيطان وكونها تخدمني وكانت عندي فوطعتها وأنا أعلم أن هذا محرم لكن ما استطعت أن أسيطر على نفسي لما ترات لي وتهيات لي فوطعتها وأنا أعرف أنه محرم نقول يعاقب بأن يكون ولده رقيق الحمل هذا ليس منسوبا إليه نعم. كما لو وطئ بعد المدة كما لو وطئ بعد تمام مدة الخيار هذا لا إشكال فيه لأنها خرجت من ملكه ودخلت في ملك غيره مثل لو وطئ من من المحرمات من المحسنات التي ليست ملكا له ولا زوجه فولده يكون إذا كانت أمه رقيقة يكون رقيق أو إذا كانت أمه حرة فولده حر لكن ليس له لا ينسب الولد لأبيه من الزنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني الزاني ما ينسب إليه ولده ولو أنه عرف أنه زنى بهذه المرأة وحملت منه وهذا الولد من مائه فإنه لا ينسب إليه ويكون الولد هذا ولد زنا لا ينسب لأبيه وإنما ينسب لأمه فقط فولده رقيق لا يلحقه نسبه نعم كما لو وطي بعد المدة وإن جهل التحريم فلا حد عليه إن جهل التحريم قال أنا بعثها بالخيار لكني فيما أعتقد أنها لا تزال في ملكي لأنها منتقلت من ملكي إلى ملك غيري لأن لي الخيار وله الخيار فأنا أستطيع في أي ساعة من الساعات أقول عدلت عن البيع وتبقى في ملكي وفي فراشي فأنا ما, ما كنت أتوقع أنها تحرم علي بمجرد البيع الذي فيه خيار فلذا اقدمت ووطئتها لانها كانت فراشا لي من قبل وما علمت ان هذا محرم وولده احرار فلا حد عليه في هذه الحال ما يواخذ لانه جاهل وكانت امه له وولده احرار يعني اذا حملت منه في ذلك الوطء وولدت منه فولده حر وعليه قيمتهم يعني الولد ينسب إلى أبيه لأن فيه شبهه والولد ما يسترق لأنه وطئ معتقدا حل هذا الوطن وإنما عليه قيمته لسيد الامه هذه يقدر قيمته يوم ولادته كم يساوي ويدفع قيمته وولده حر نعم وعليه قيمتهم يوم الولاده نعم لانه يعتقد ان يحبلها في ملكه انه ف... يحبلها في ملكه يعتقد انها امه له نعم فاشبه المغرور فأشبه... فأشبه المغرور من امه من امه مثلا لو ان رجل توقع راى امه عند شخص ما فتوقع انها بنته فخطبها فالسيد زوجها لهذا الرجل السيد يعرف ان هذه امته وزوجها لفلان والولد تبع لامه حريه ورقه والرجل حينما خطبها يظنها حره وانه تزوج حره واولاده ينسبون اليه هذا يعتبر مغرور ولد حر وعليه قيمه الولد لسيد الامه التي تزوجها نعم. ولا تصير ام ولد بحال ولا تصير ام ولد لان هذا الولد ليس بولد شرعي من كل الوجوه وإن كان في شبهة فلا في شبهة لكن ما يصير ما مئيس الولد مشترى بعدين ما تصير أم ولد لأنها أم ولد لمن لمن اشتراها لكن ما تكون أم ولد لمن باعها باعها انتهى نعم قال بعض أصحابنا وعليه الحد إن علم التحريم قالوا إن علم أنه يحرم عليه ذلك فيرى بعضهم أن عليه الحد والصحيح أنه ليس عليه حد لأن له شبهة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات نعم. وأن البيع لا ينفسخ به وأن البيع قال بعض أصحابنا وعليه الحد إن علم التحريم وأن البيع لا ينفسخ به يعني هذا الوطء لا ينفسخ به البيع لأن البيع مضى والبيع على طريقة مشروعه وهذا الوطء وطء محرم فهو لا يبطل الحلال وأن البيع لا ينفسخ بهذا الوطء المحرم نعم وذكر أن أحمد رحمه الله نص عليه يعني إذا وطيها وقد علم بالتحريم فإن عليه الحد و ولا ولا خيار له ولا ينفسخ الخيار للمشتري ولده عليه ان يشتريه يوم ولادته لأن لان لم يصادف ملكا ولا شبهه ملك ليس ليست امه له ولا فيه شبهه صريحه نعم والصحيح انه لا حد عليه نعم لان اهل العلم اختلفوا في ملكه لها بعض اهل العلم يقول المبيع بالخيار لا يزال في ملك البائع كما تقدم لنا في الدرس السابق المبيع في مده الخيار قال بعض اهل العلم هو في ملك البائع نعم وحل وطئها وهذه شبهة يدرأ الحد بها يعني بعض العلماء قال يحل وطئها لأنها في ملكه لا تجال وهذه شبهة يدرأ بها الحد نعم ولأن ملكه يحصل بوطئه فيحصل تمام وطئه في ملكه فلا يقول لأن ملكه يحصل بوطئه يعني إذا استمتع بها قبل الوطئ أو عند الإيلاج استمتع بها انفسخ البيع السابق فحينما يقذف النطفة والجماع يكون يقذف في ملكه هذا تعليل رحمهم الله نعم فيحصل تمام وطئه يعني وهي أي هذه الامه في ملكه فلا يجب عليه فلا يجب الحد به منعم. فلا يجب الحد به وإن قلنا بالرواية الأخرى إن عكست هذه الأحكام الرواية الأخرى يعني هو ورد فيه روايتان رواية تكون مثلا يكون في مده الخيار في ملك البائع. ورواية أخرى في المدة الخيار في ملك المشتري المؤلف مشى في هذا في أول الفصل على أنها في ملك المشتري وأن المشتري إذا وطئ واستمتع وكذا وكذا إلى آخره فهي في ملكه وأن البايع إذا وطئ واستمتع فهي في غير ملكه إذا قلنا على الرواية الأخرى أن المبيع في مده الخيار في ملك البائع إن عكست هذه الأحكام السابقة كلها صار الحد وبيع الولد واشتراء الولد كله بالنسبة للمشتري وأما البائع فهي في ملكه ما انتقلت منه وفعله مباح الله هذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإن قلنا بالرواية الأخرى انعكست هذه الاحكام الاحكام التي قلنا تحل للمشتري تنعكس يكون المشتري لا يحل له الاحكام التي قلنا تحرم على البائع صارت تحل له نعم. فصل, فصل وطء البائع فسخ للبيع لانه دليل على الاسترجاع فاشبه من اسلم على اكثر من اربع فوطئ احداهن كان اختيارا لها فصل ووطئ البائع فسخ للبيع يعني الامه لكل واحد منهم الخيار لمده اسبوع فواطئها البائع في خلال هذه المده فهذا فسخ للبيع لأنه عبارة كأنه عدل ما وطئها وهي في ملك زيد وإنما وطئها لأنه عدل عن بيعها فاسترجعها لفراشه لأنه دليل على الاسترجاع فأشبه من أسلم على أكثر من أربع فوطئ إحداهن أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أناس شخص معه عشر نسوه، وشخص معه ست وشخص معه خمس في الجاهلية فمن أسلم ومعه أكثر من اربع قيل له اختر منهم أربع وسرح باقيهن لأنه لا يحل لمسلم ان يجمع اكثر من اربع نسوه الحد الاعلى للرجل اربع نسوه زوجاته فهذا مثلا اسلم كافر اسلم وعنده ست زوجات يبقين معه كلهن لهن اولاد ما يجوز أن يبقى معه ست يقال له اختر أربع وسرح اثنتين أنت بالخيار فهو خلال مدة الاختيار هذا مثلا اعتزلهم حتى يختار استدنى واحدة وجاء معها وطيعها فهذا الجماع دليل منه على اختيارها يعني يكون عليه ان يختار ثلاث مع هذه التي اخذها لانه ما يجوز ان يجامعها ثم يسرحها بعد هذا فبعد اسلامه اذا جامع امراه دل على انه اختار من هذه الست هذه الواحده وسيكمل الثلاث الباقيات فجماعه لواحده من الست دليل على اختياره لها نعم ووطء المشتري رضا بالبيع وابطال لخياره لذلك ووطء المشتري اذا وطئ المشتري الامه التي له فيها الخيار لمدة اسبوع اذا وطئها خلال هذا الاسبوع فهو ابطل خياره يعني لزمه البيع نعم وسائر التصرفات المختصة بالملك كالعثق والكتابة والبيع والوقف والهبة والمباشرة واللمس لشهوة وركوب الدابه لسفر أو حاجة والحمل عليها وشرب لبنها وسكن الدار وحصاد الزرع ونحوه إن وجد من المشتري بطل خياره لأنه يبطل بالتصريح بالرضا فبطل بدلالته كخيار المعتقة وساعر التصرفات المختصة بالملك في تصرفات مختصة بالملك وتصرفات لا تختص بالملك فمثلا اشترى هذا الرقيق وجعل له الخيار اشترط الخيار في شراء هذا الرقيق ثم انه قال لهذا الرقيق تعال اكتب لي كتاب انسخ لي هذا الكتاب اقرأ علي شيء من القرآن ارني خطك اركب الفرس وركضه هذه التصرفات كلها ليست خاصة بالملك هذه ما تبطل خيار المشتري لأنه سينظر هل يصلح له أو لا يصلح اشتراه مثلا من اجل أن يقرأ عليه فقال له اقرأ علي لأجل أعرف أن تستطيع القراءة ولا لا اشتراه من أجل أن يستعمله في سباق أركبه الخيل وقال اركض هذه لا تختص بالملك وإنما هي من أجل الاطلاع اشترى السيارة مثلا وأخذها من المعرض وركبها إلى البيت ثم ردها من البيت إلى المعرض هذه لا تختص بالملك هذا تصرف للكشف على المشترى هذه ما تبطل خيار المشتري انتبه للامور الاخرى هناك تصرفات تختص بالملك اشترى هذا الرقيق ثم اعتقه لوجه الله هذا تصرف يختص بالملك يبطل خيار المشتري لأنك ما شريته ما أعتقت إلا وقد رغبت في شرائه اشترى السيارة مثلا ووضع فيها أمتعته وسافر عليها إلى المدينة إلى الرياض وهو له الخيار لمده أسبوع هذا السفر إلى المدينة أو إلى الرياض يبطل خياره لأن الرجل ما يسافر على سيارة غيره ما سافر عليها إلا وقد اشتراها رغب فيها لكن اشترى السيارة مثلا ومشى فيها خمسة كيلو أو ثلاثة كيلو في الطريق لينظر سيرها وحسن مسيرها مثلا في الطريق ونحو ذلك هذه ما تختص بالملك. لكن سافر اليها عليها الى الرياض هذه تختص بالملك تبطل خياره يعني شخص اشترى سياره من المعرض وقال لصاحب المعرض لي الخيار اسبوع ابا اسير عليها داخل البلد مثلا هذا رابص بعد يوم او يومين من هذا الخيار وضع امتعته وسافر اليها عليها الى الرياض هذا يبطل خياره ويرزمه البيع لأن الرجل ما يسافر بسيارة ما اشتراها إلى الرياض ولا إلى المدينة والكتابه اشترى رقيق مثلا بعشرة آلاف ريال ثم باعه على نفسه قال أبيعك عليك بخمسة عشر ألف ريال في كل سنة سلمني ألف مثلا هذا كتابه كاتبه هذا يبطل خياره والبيع اشترى الرقيق بعشرة ثم باعه بثنين عشر هل يبقى له الخيار لا لأن البيع ما يتصرف الإنسان إلا في ملكه والوقف اشترى هذه الأرض مثلا وشرط الخيار له لمدة اسبوع ينظر هل تصلح له او لا تصلح بعد يوم او يومين من شرائه اياها اشهد اثنين من المسلمين قال اشهدكم ان هذه الأرض وقف لله تعالى ليبنى عليها رباط او يبنى عليها مسجد او يبنى عليها مدرسة اوقفها هل له خيار بعد الوقف لا يبطل خياره والهبة اشترى هذه الارض واشترط الخيار له لمدة اسبوع بعد يوم او يومين كتب تنازل عن هذه الارض لاخيه هبة له او لولده او لزوجته وكتب بانه وهب زوجته هذه الارض هل له الخيار انتهى خيار لانه وهبها والمباشرة اشترى انا واشترط الخيار له لمدة اسبوع واخذها عنده في البيت تخدم مع اهله وصارت تعمل في المطبخ وتشتغل هذا يبطل خياره لا خدمتها في البيت ما تبطل الخيار اشتراها وله الخيار لمدة اسبوع فقال لها تعالي معي في الفراش وأغلق الباب بينه وبينها بين الناس وخلى بها وباشرها بدون جماع هذا يبطل خياره لأن مثل هذا التصرف ما يصير إلا في ملك يمين بخلاف الخدمة في البيت فلا ما لا بأس بها والمباشرة واللمس وضع يده عليها لشهوة هذا يبطل خياره وركوب الدابه للسفر مثل ما مثلنا بالسيارة أو حاجة يعني أي حاجة من الحاجات ما قصد بها التج الاطلاع عليها وإن وجد من و والحمل عليها اشترى دابه وبدأ يحمل عليها